إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تدري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو, هو يبدع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 بل هو قرآن مجيب في لوح محفور